إليه واستغفروه وغيل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئن ياكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رؤوساً من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء السائلين ثم. استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء إن أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمور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 فَأَمَّا عَادُوا فَأَشْتَكَبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِرَغِيلِ الْحَتّْ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةَ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحًا صر صرًا في أيام النحسات لنديقهم لنديقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرفون. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَا هُمْ فَأَسْتَحَبُّ الْعَمَى عَنَ الْمُدَافَعَةِ أَخَذَتْهُنَّ فَأَخَذَتْهُنَّ صَاعِقَةً الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ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 قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة روتوا وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم.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 فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْجِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَدْ يَضْنَى لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون فلنذيقنا الذين كفروا علبا شديدا ولا نجزيهم ولا الذي كانوا يعملون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 وقال الذين كفوا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما, نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين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 ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبوا وما يلقاها إلا دو حظ عظيم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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عاد ربك يسبحون له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 إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا فَمَن يُلْقَىٰ فِينَا لَخَيْرٍ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عماه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 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها وما ربك بظلام للعبيد